إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرر أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هذي له وأشهد أن لا إله إلا الله وأن محمدا عبده ورسوله أدى الرسالة وبلغ الأمانة ونصح الأمة وجهد في الله حق جهادي حتى أتاه اليقين نبدأ اليوم إن شاء الله هذه الدورة المباركة بأول محور من محاورها وهو تعريف المقاصد وليس الغاية هنا أن نستعرض ما قيل في تعريف المقاصد كنوع من الترف أو كنوع من استعراض المعارف ولكن القصد أن يتبين المتلقي أن معظم أو مجمل الاختلافات الواقعة بين العلماء المعاصرين والقدامة في تعريف المقاصد إنما هي اختلافات لا تمس الجوهر الذي تتحقق به معاني المقاصد فالقدامة من العلماء لم يعنوا كبير عناية بتعريف المقاصد فإنما استعملوها في كلامهم أو ليقصدوا بها تارة مقاصد الشارع أي ما يقصد الشارع من عمل أو كف أو ما يقصد بشرع الحكم وبعبارة أخرى مراد الحق سبحانه وتعالى في شرعه من الخلق وهو الذي تجليه العقول من نفوس الشرع في فيتماها احيانا بالعلل والحكم مع اختلاف في بعض الشيات وبخاصه عندما يرى كالرازي العلل مجردت مجرد امارات وعلامات وليست حكما وغايات ولم يتوقف القدماء مع تعريف المقاصد موضوعا بل انها في اكثر الاحوال تجري في سياقها المحمول معرفة بصيغة اسم الفاعل وليست معرفة بصيغة اسم المفعول وقد عبر العلماء بعبارات مختلفة عن هذا المعنى فقد عرف الغزالي المصلحة المعتدة بها بقوله نعني بالمصلحة المحافظة على مقصود الشارع وكلام الغزالي لا يعتبر تعريفا دقيقا للمقاصد بل هو في حقيقته تعريف للمصلحه من حيث كونها محافظه على الامن من حيث على المقصود المفهوم من الكتاب والسنه الحمد لله رب العالمين